Bismillahirrahmanirrahim Subbihis rabbika l-azim Alladhi يا من كم مر ما يخفى من يسر كلمه يسر فذكر ان مفاتك وصلك بل تكثرون الحياة الدنيا والاخره خير وانتقا اننا في الصدق الاولى سوف في الغيم موسى